وذا احصانا في كتب النووي ان يختتن و ينظف ويغير و يتغض على كل ويات بدايه اداره و وباء ويات بدايه اداره و وباء بجباين و ثاني ثم يغمد رجعتاين و يشد عظمين نعم هو ان ان هي طقه و يحب انهم طقه بلا احرى استطرب ان يقول الله في وراني هل إن حادث في محل لي حادث ثاني في الحادث ثاني حادث امم في الحادث ثاني حادث في محل لي بين التمسك وراضي والتراح افضل له ثم التراوح ثم التراخ نعم التمسك انه حين بالعمره في اسهل تحدي ثم يحرم بالحد في عده الناس تتحدث واحده اهو اكران ان النوعين بهما موضوع اما للعمره يكون يمس كله على اي حد الحج ثم ابغض عليه العمره لدم لان اعط الحرمه بالعمره اذا على راحلته لبى فقال تبارك الله من البيت تبارك الله شريك لك البيت ان الحمد والنعمه لك واله المنس لا شريك لك يحبو للثواب ويحبوا الثواب منها رفع الصوت بهذا غير مكاف وهي اذكر فيما الى على مشد الغبط واديا او سامعه لديه او فعل محظورا ناسيا او لا هي راده وفي اثار الصلات المكتوبه من الحواط والقباب زيونها لا متحرم والمقصود باحرام النيه مخروق من الحد الاول النيه او ركن النسك فان كان نيه امره او ايه او حد اما انطلق بالتلبيه فهو ركن افتتاحي لتكبيره احرام الصلاه وذكر الكفاح كتجبرة إحرامي بالصلاوة هو راجب أو سلة أو كده يعني فيه تفصيل لأهل العلم إنه المقصود ببال الإحرام في كتب المناسج إحرام الذي هو عنه قال مثلا من أراد الإحرام استحب له أن يرتفل لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت رميس وهي النفتاء أن ترتفل عند الإحرام وأمر عائشته يرجى الله تعالى عنها أن ترتسئ عند الإعلان وليها إيه ودروا مسلم طبعاً كنا من أمامها ترتسر إيه حارس هذا وسط تمضيح لغا يدوابها وقد رأى خارجة ابن زيد ابن ثالث عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإعلانه وصفته تجرد لإعلانه أي لقصد الإيه؟ لقصد النتر وهذا حديث صحيح مسألة ويستحب أن يتنظر بإذالة الشعف مش عارض نعطي شكرا من كده بإذالة الشعف وقفع الرائحة من العربي ونحو هذا وحق شعر العانة ونفس القطي وتقليم الأغافي الأنفار. ونحو ذلك لأنه أمر يسن له الاتتال أشفى الدمعة ويسن له القطي لأنه مكان يستمع الناس فيه أشبه الجمعة ولا بأس إن السلام الطيب بعد إحرامه مما كان قبل الإحرام لأنه هو تظن قبل الطيب وتطيب ثم أحرم فظل أثر الطيب بعد إحرامه في قول جمهور أهل العلم خلافاً لمن منع ولأن عزد رجل الله تعالى عنه قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه فإني لأنظر إلى وبيص الطيب في مسرق رأسه صلى الله عليه وسلم قال مثلا ويتجرد عن المخيط في إدار ورضاء أبيضين ورسائين طبعا البيان ليس شرطا والنظار ليس هذه متى حبات طبعا النظار من إيه؟ من النجا الشرط على قول الجمهور فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فليحرم أحدكم في إدار ورضاء ولا عليه هذا ودر أحمد وصحى عسادة الشيخ شاكر رحمه الله تعالى والصحابه الألباني في الإرواح لفليحرم حدوبه في إزاء ورداء ونعلين قالت من المنزد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد إدارا لبث السراوين وإذا لم يجد نعلين فليلبث الكفين والنعلين ما كان تحت كعبين قلب اللي هو تحت جديد الرجل يعني والخفين اللي فوقهم إن البساس القلب. المسألة ثم يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين طبعا ما فيش حاجة يصلي ركعتين الإحرام لا أن يحرم بعد صلاة فريدة أو نسلة فإن كان توضع وقتثلة فليصلي ركعتين سنة الوضوء وبعد ذلك يحرم بعد ذلك ثم يصلي ركعتين ويستحب له أن يحرم عن طلب الصلاة فإن حضرت مكتوبة صلاها وأحرم عطيبها وإلا صلى ركعتين تطوعاً وأحرم عطيبهما قال الأذراق قلت لأبي عبد الله بما أحب إليك الإحرام في ظبر الصلاة أيما أحب إليك أيما أحب إليك الإحرام في ظبر الصلاة أو إذا استوت ذهن قطب قال كل قد جاء, كل قد جاء في ظبر الصلاة وإن على علم أو إذا استوت ذهن قطب فوضتع فيه كل وقال سعيد بن جبيل ذكرت لابن عباس إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال او جب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرانة حين فرغ من صلاته ثم خال فلما ركب راحلته واستوزيه قائمة أهل فأذرك ذلك منه قوم فقالوا أهل حين على بالبيضاء يعني لأولي من قول التي تختلفت عن الصعابة في مدى أهل النبي وكيف أهل النبي إنما كانت بمصرر ما رآه كل واحد منهم منه صلى الله عليه وسلم. وقال ان يحصل ضرر الشارين في مساله ايه توطيد النبي صلى الله عليه وسلم واهلاله هل اهتم فردا او قارنا او متمتعا يقول فاخذ به احمد لأن فيه بيانا وفضل علما فتعين الامر به مساله ويخرج من قباهما فهم ايه الراكنين وهو ان ينهي الاحرام بقلبه ولا يَنْعَفَدُ الْإِحْرَامُ بِغَلِلِ نِيَةٍ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بنية يعني في قوة أن يقال لا عمل إلا بنية ويكون مقيد الصلاة لقول من المسؤول أوجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ منه صلاة أوجر يعني أوقعه مش أوجر لو الوالد الصلاحي بأول مسألة ويستحب أن ينطق لما أحرم ويشترث فيقول اللهم ويشترث فيقول اللهم إني أريد نوتك الفلاني فإن حبثني حادث فنحلي حيث حبثتني فإن حبثني حادث فنحلي حيث حبثتني ويفيد الاشتراط أنه إذا عاقه عائقه من عدو أو مرض أو بهال فقط فله التحلل ولا دم عليه ولا صوت طبعا نحن نؤدي الوقت الإنسان إذا عقد إحرامه ها؟ ثم تحلل من هذا الإحرام ولو يعارفه هيبقى عليه ايه عليه دم ما تصالحش الدم يبقى عليه صيام على ايام من هبوب الدمو تمام طيب ايه اللي بقى من اشترك من اشترك الدم معاقه وعائق عن الحرم ان كان عمره او عن عرفه ان كان حادا يبقى هيستفيد هو يتحلل من مكانه حيث العائق ثم لا دم عليه فان كان واجبا عليه حد مقابل بغره غرامه ماليه من ايه من دمه او بغايره رامه البدنيه اللي مقرفه من صيام ونحو هذا ثم يعود من العالم القادم وخلاص يؤدي النطق الذي عليه اما الا ان يضطرك هيبقى بين الاثنين لتحلل ان النصف يدورهم الايه او ان هو يعني يكفف او بي بي يعني يتحلل بالدم يعني يذبح ذهب حده ان يصدق كما عشرك ايام يقول ويفيد الاضطراب أنه اذا عاقه عائق من علو او مرض أو لها بنفقة فله التحلل ولا دم عليه ونفره لما روضنا عن ذلك أن ضباعة أثت النبي ضباعة بسر جبيس أن ضباعة أثت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحجة فكيف أقول قال قول لبيك اللهم لبيك ومحيلي من الأرض حيث تحيثني فإن لك على ربك ما استثنيك فإن لك على ربك ما استثنيك وراءت عليشة وقالت داخل رسول الله على بباعة من الزبيت وهي الشاكية مريضة فقال حذي واشترك أن محيلي حيث حبثتني مجتمكن عليك وهذا في المثالين مذهل احمد في في مسألة التحباب الاستراف مسألة وهو مخير جميل من أراد النسك الحدي والأمر وهو مخير بين التمتع والإفراد والقرام أي ذلك أحرر به جاذ بغير إخلاف بين الغلماء ما في خلافة لك نتقيم من, من القدامة ويرويه عن ابن عباد وفيه لك وخلافة لشير الأبني من المحاصرين حيث قال إنه لا يدود حج الإفراض فمن أهل مفردا واجب عليه فتح الإفراض إلى عمره ثم بعد ذلك إيه؟ يتحلل ثم بعد ذلك يعله بالحج يكون متمتعا في الصفرة المعلمة إلا أن الغلماء كافة على اختلاف مشارفهم قالوا من مفردا تحد وثق صحيح ولا يذم مثلث ومن اهل قارنه اجزاء ذلك ومن اهلنا اهل, أهل متفيعا اجزاءه زائد نعم يقول قالت عائنه رضي الله تعالى عنها فقد مستن الاجماع قالنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سمينا من اهلنا بيومرتي ومننا من اهلنا بحج وعمره ومننا من اهل الذي حج لا يلي العمره بس هيبقى ايه لا متمتع أحسن أهل بعمرة فقط وقالين يتحلل منها ثم بعد ذلك يأتي يوم الطوية فيلبر الإيه؟ بالحج فبالأهل بحج وعمرة مع بعض يبقى قارن فبالأهل بحج بس يبقى مصري نعم كان بتقول فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج, من أهل بحج. يعني فقط مستفق الحج وقال رجال الله تعالى عنها أهللت بعمرة ثم قال رسول الله من كان معه هج فيهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل الاثنان جميعا متتكلين وطبعا عمل النبي صلى الله عليه وسلم في الايه في القران ان هو ادخل الحج على العمره بعد الاحرام ليها قبل الشور من طوافها كما ساء تفصيل ايه مناسك الايه او تفصيل مناسك الثلاث الإفراد والتمتع والتحطط فطبعا الايه عائشه ما شافتش ان عملت اكتر من ايه من فاجره بس صاحبات النبي, النبي لن الله عليه وسلم بذلك الامر يعني انت تبعنوا بالايه في الحج فاهللنا الايه بالعمره منفردات ثم اهللنا بالحد منفردات يعني دي لوحدها ودي لوحدها فكان ان هم عملوا نسكين او الصحابه رضى الله عنهم كلهم عملوا نسكين الا إلا إلا ما اتفق هذه مع هذه صارت لنا يعني قد يكون حد لقى مثلا تزوج لعام ولفها فبنقول الصحابه ان هم تمتعوا ان هم الى حد استقعدوا عملوا نسكين مع بعض عملوا عمره كامله وتمتعوا وقعدوا حلال حتى جاء يوم الترويه فاهلوا بالايه بالحد هي زي ما النبي عمل إن هي معنا ونبي سات الهج فمش حرقه متمدع فقالت بأرجع الناج وعمرة المهجة وأرجعنا بحجة فقط بعلان عمالة عيض رجلات عنها قال قد أزأ ذلك عنك قالت لا فعمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخذها للتنعيم ويحرم وتحرم بعمرة ثم لن يتكرر هذا في نسال النبي ولا في نسال الثلاث الأول رضي الله تعالى عنه وأرضاه طيب بتقول قالت أعجت وأهللت بعمرة ثم قال رسول الله من كان معه هج فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما ذميعا في يوم إيه؟ الإحلال الأول في يوم العيد نعم المخدم الضغط يحرمه حتى لو أحرص واحد شوال ما أنا عن جبها مسألة وأفضلها أفضل هذه المناسج الثلاثة التمتع ثم يريه إفراد ثم يريه القرار طبعا نحن أن العلماء اختلفوا على جواج المناسج الثلاثة لكن اختلفوا بالأفضل فذهب الحناليلة إلى أن الأفضل التمثل وهذا اكتير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعطال المفث فيه جدا في المجلة التنفعشين المدموع أي فتاوى السلام والحجم تمام وقال بعض العلم كالشافيئية والمالكية بل الأفضل في ذلك ها؟ القرار لأنه فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال الأفضل الإفراد لأنه ألشر ولا, ولا جمع فيه ولا قيام وضع الأرض ولكن هنا الأدلة بتقول الأفضل تمتع ثم الإبراز ثم السراب عند إمامنا أحمد بن محمد رحمه الله تعالى واختار المتعة جماعة من الصحابة المتعة الحب يعني تمتع الحب واختار المتعة جماعة من الصحابة والتابعين لما ررى جابر وابن عباد وأبو موسى وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طابوا بالبيت أن يحل ويجعلوها عمرتا ونقلهم من الإفراد والسران إلى المتعة ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل الأولى صلى الله عليه وسلم ولم يختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم مكتها أمر أصحابه أن يحلوا إلا من ساق الهج يعني نوعا يقول لنا إيه دليل أن يتمكب الأمر للحج أولى من أي يوسف آخر ها قال إيه إن هذا أمر النبي وإن نبي تمنى ذلك لولا المانع تمام؟ تمنى ذلك تمنى أن يكون متمتعا لو لولا المانع قولة لولا الهدي لدعانتها عمرها دا... لأيه الأهلاك لأيه الأهلاك نعم لو اتقبلت من أمري مثل برض لدعانتها ايه؟ عمره يعني متمتع بعد ذلك نفسه هو ايه المانع معانه هو الهدي من برض الحرب ساق الهدي معه صلى الله عليه وسلم من إيه؟ من اليمن لأن كان عاليد أبضل كالنبي أصل إلى اليمن وامر النبي صلى الله عليه وسلم بعده المثال هو يجي معه ايه ايه الهدي بحيز بحيز بحيز.. ساقة ثم بدن مئة بدنة مئة بدنة شاء الله أتجل المحبة بقى المثال دي اصلة يعني ايه؟ عارفون محبة يعني هي تبزئ شاك اه النقل واحدة فتبكي خمس شئة مش احنا نعطين ذلك في الزكاة النقل واحدة فتبقى دون اعن كان خمس شئة تمام فالنبي صلى الله عليه وسلم ساقة مئة ها بقدر ديكة ولم يختلف عن النبي أنه لما قدم منكة أمر أصحابه أن يحيلوا إلا من سق هديا وثبت على إحرامه صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمر ما استقبلت ما سفت الهديا ولدعتها عمرها فهذا معلوم صحته يقينا والنبي صلى الله عليه وسلم نقلهم من الحج إلى المتعة يعني ابن عمره ثم التحذل وتأكتف صلى الله عليه وسلم كيف يمكن يمكنه ذلك ولو كان الإفراد والقرام أفضل لكان الأمر للعكل ولأن المتعة منصوص عليها في كتاب الله سبحانه وتعالى بقوله فمن تمسع بالعمرة إلى الحج تمسع صرر من الحج من بين تأير الأنفاء ولأن السمس المتمسع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج كاملين غير متداخلين على وجه اليسري والسهولة مع زيادة نصب وهو الدم فكان ذلك أولا ودي ممتحات إيه التمسع على السكيني الافي رجل الضراط والكرام ولذلك لما كانوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني يعترضون على ما فعله المعباد او ما كان يستجل فيه المعباد رضي الله عنه ارضه من المثال في الايه إن, ان العمر هجي النبي تمثل عداء سنة النبي يقولوله قالوا في خلافة مين في خلافة ابي بكر يقولون ان ابا بكر وعمر ينهياني ناسي عمدان بولوا لا مهدي الشتام في سفرية واحدة ويعمل فيه مع بعض تمام وما يعمل ايه التمتع أن تحرم بالعمرة من دولة أهلك ثم تعود ثم تحرم بالحج من دولة أهلك دولة مكان بلد من تفين تمام؟ طب عمر وأبو بكر عمل فيه محاسن إله ورسول حشان هم يجبهوا فعل عنهما ده هم صعوب عليهم أن كل الزيارة متكبثة في الحج بس وكل الناس تتكل بقى التمتع بالعمرة للحج في أشهر الحن ويرضى الزيت مهبور طول السنة فقال لك بقى احنا هنمر بكتا هنمر بكتا هنمر ب طبعا عشان ياخد بقى قد حيله ويبدا يتحرك كمان مره هيعادل دي شهر واثنين وثلاثه يقول لك ايه انا هروح اعمل العمره ماشي في شهر وعلى ما اروح ارجع ثاني اول الحجه اجي اعمل عمره ثانيه يبقى المسافات بعيده هيبقى واحد بيعتمد في سفر واحد بيعتمد في راجل واحد بيعتمد في جوال واحد بيعتمد في القاعده واحد بيعتمد في شقه اشهر الطرق الى اخره فيبقى الايه الزياره هذه المساله ولم يكون ليخالف سنه الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ربك منه في دوام سيارة البيت سيلة عام ومع ذلك أنكر ابن قال أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو باتل عمر يوشك أن تتنزل عليكم حجارة من السماء يوشك أن تتنزل عليكم حجارة من السماء طريق لنا واستمتعوا أن يحرم بالعمرة في أشهر الحد لها كم؟ أشهر الحد شوال من واحد شوال القعدة كاملا وعشر ذو الحجة ولكن في خلال فأهل حج ثلاثين ذو الحجة يكمل هل الذي عليم الأكثرون أنه الحج عشر ذو الحجة يبقى أيام الحج تمام؟ يقول والتمتع أن يحرم بالعمرة بأسر الحج وأمره منها يعني لو واحد على عمل عمرة ثلاثين رمضان ثم تحلل وتنهجمت وبعدين دخلت أيام الحج يكون هنا متمتعا؟ لا لأن جابت ايه؟ هالإنهجاب العمرة في غير أشهر الحدي فيبقى هنا التوصيط للنسل بتاعوه مو فريده أبداً أمنا في واحد شوال ولو في ليلاته يعني خلاص خلال رمضان خالص لحد آخر يوم وظهر هلال شوال عمل العمرة بالليل بقى كده في أشهر الحدي هيتمتع ويفضل مقيم في في هذا الوقت ولو خرج أو دخل أو نحن نهجي يبقى هو فينا في الإيه على الرابح من أفضل أهل العلم متمتع أيضاً فهذا بالطبع أنه يستمر في الإقامة في الأرض الحرم حتى يصل عليه أشهر الحد يقول والتمسع أن يحرم, أن يحرم بالعمرة في أشهر الحد ويفرغ منها ثم يحرم بالحد في عامه نعم لو خرد بين النسكين في أشهر الحد يعني عمل النسك الأول للعمرة في أشهر الحد بعدين خرج راح المدينه راح جده راح اي مكان ورجع ثاني حتى لو رجع بلده الاشباه بالصوار انه يكون مدنسا ايضا لانه لا انطرق التقاء بين الامر ده بنص الايه لا يكلف منها ترابا والمساله عطاله فيها نفذ جدا اتحدث المحلل في هذه المساله في, في توثيق التمتع بكلام الجليل رمضان قال والتمتع فكلام الطاهر الايه الى دوار التمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه والاضراب ان يحرم بالحج وحده لو حاجة رجال الأعمال ذا على طول جاي منشن على ايه بالليل على عرفات يقف ساعة لما تدالى في اسبع الصدح ايه يسمى الجمالات ويتعجز يومين والصيران يرجع بلد وتال المسال اخذت منه يعني يومين وبعض ساعة بيقول لنا واضطران ان يحرم لينا او يخن بالعمرة ثم يسجل عليها الحمد كما امر النبي صلى الله عليه وسلم هيا من ايه هقول لباك اللهم عمر كده احرم بعمرة ثم لا يفعل شيئا من مناسكها حتى يحل عليها الحج الا طواف الزياره بس طواف الزياره مش محسوب لا من مناسك العمره ولا من مناسك الحج ده ايه لكل من دخل الحرم هيطول طواف الزياره ده مستحب في قول اكثر اهل العلم خلافا لمن اوذبه يعني كالملكيه ومن وثقهم ان الاصل في مناسك الحج كلها الوجوب الا ما دلدل بالاجماع او بالنص على انه من المستحبات ودي مساله ثانيه فهنا بيقول متمسك بان رجل ايه يعني عمل المتجين مع بعض سفره واحده ايه هيؤدي بالعمره بس أو هيؤدي بالعمره فقط محرما ناويا ثم لا يدخل من لا يفعل اي فعل شيء حتى يذكر ايام يوم الايه يوم الترويه بس ايه اللي هيتصعر عليه بيفضل محرم عليه محظورات الاحرام بتاعه محرم بالعمره لحد ما يتحلل من ايه فلو فرضنا ان هذا الايه القايد احرم بالعمره في واحد شوال هياخد شوال كله محرم وفي القاعدة كله محرم وعطر للحجة كلها محرم أي محظور من المحظرات الإحرارة عمل او تكرر منه كل مرة عليه الفيديا بتاعته بالدم انعجزه في الصيادة شفتت إزاي؟ عشان كده القرار شقي جيدا وبعضها العلم استحتنه لذلك أو فضره لإيه لمشقته وقد قال النبي لعائشة الحاج أذرك على قدري هالمشقة بقوله يستحب مسألة ويستحب أن ينطق بما أحرم به لي ليزول الانتبال وتتأكد النيه كما قلنا وتشترط لما سبق من حديث ع... وتستل لما سبق من حديث عيده توابني عبد الله لان هي شرط والتربيه النطق ولو احرم بالحج ثم اخر عليه العمره لم ينعقد احرامه بالعمره كان قال لبيك اللهم حجه ولعنه الرص ده عمره تمام قلنا لم ينعقد احرامه بالعمره لانه لم يرد بذلك امر ولا هو في معنى ما جاء به الاثم لانه لم يلز بذلك امر ولا هو في جاء به الاثم لان بها لا يزيل عملا علما لازمه بالاحرام بالحج ولا يعتبر ترتيبه بكله ادخال الحج على عمره كان الحج على العمره يراعى فيه الترتيب لو انك دخلت اللهم حجك الاول وان انت راض بعد كده ما ينفعش انما ينفع ازاي ينفع العكس لو قلت لك دخل اللهم عمره واضح اتلثا ان استوى على راحلته لبى فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك ومشاركه ان كل الحج جماعه انما وحده يقول لكل يسير ما بطيء لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لن يستطيعوا على تلكه واحده كل من يلبي بما, بما يعني واستغفر الله بعد ذلك النبي يلبي بهذه التنبيه المنضبطه والصحابا منهم من يلبي لبيك اللهم معاذ لبيك ذا الخواضل لبيك ذا الكوامل منهم من يقول لبيك حقا الحقا تعبدا ورزقا منهم من يقول يعني غير ذلك والنبي لا يترك تلبيته ولا ينكر على أحد صلى الله عليه وسلم تمام؟ أما إذا كنت ندجه هالما عرضون تلبيته لهم مرة ولا مرة تين هم ما يقوله بقى إنما مش من أول ما يروح لحد من يقوله هم يقوله وراه يقوله هم يقوله وراه وبعدين اتعاط الخطأ إن الحمداء والنعمتاء لك غلق ده ده خلق خطأ إعراب التفريط إن الحمد والنعمة لك ومعنى لبيت يعني أجيبك إجابة بعد إجابة لبيت إجابة بعد إجابة قال والتلبية في الإحرام مسنونة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها كما في حديث عمش روض طريق وحديث جابة وهو مثلم وآمر الله عليه وسلم برفع الصوت لها وأقل أحوال ذلك الابتحباب أقل أحوال هذا الأمر لاستحبان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الحج العج والسجر العج رفع الصور للتلبية والسجر وإراقة الدم يعني في ميناء ونحنين وروا سهل بن سعب قال قال رسول الله ما من المسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه من حجر او شجر او مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا وها هنا وهذا الحجيم صحى الشيء الألبان رحمه الله ومستحبوا أن يبدأ بالتلفية إذا استوى على راحلته لما روى أنثم وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لن فأركب راحلته واستوت به قائمة أهلا لذي يعني لذلك أخرجه الضخاب وقال ابن عمر أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته قل يأوجب يعني أوصعه يعني أوصعه يعني فرضه فإذا واجبت جنوما إذا وقعت يرجع له اقيل او الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ها حينما او او اذا احرنا حينما صار من قلبي فلما ركب رحلته واستوى الديه قائمه اهل يعني لباه ومعنى الاهلال رفع رفع, رفع الصوت للقريب استهلل الطبيب اذا صح بيطلب اذا استهلل المولود طريقه المرض واحده حامل والولد نزل من بطنها عيط او وبعدين بقى فكذا بقى محسوب على تسترك ولا لا محسوب على تسترك أما إذا نزل فلم يعطف ولم يتحرك ولم تظهر في حركة ولم يصر نزل ميتاً لن يورد حتى إن كان نزل كميلاً لآخر يوم في, في حمله تبقوا لنا ومعنى إهلال رفع الصوت من قولهم استهل الصبي إلى طاح والأطف فيه أنهم كانوا إذا رأوا الهلال طاح فيقال استهل الهلال, استهل الهلال. ثم قيل لكل طائف مستهل وإنما يرفع صوته بالتلبية لما رؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتا لي عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يضعوا أصواتهم في الإهدان والتلبية والحديث صحابه المحيدان وابن خزينا وغيرهم قال الأول المسائي وأبو داود وقال حديث حسن صحيح وقال أكأنا سمعتهم يفرقون بها صراحا يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل الله عليه بكر أن رسول الله تعالى أي الحج أفضل قال العز والسج صحنا البكر وهذا حديث غريب ومعنى العز رفع الصوت والسج إفادة الجماء بالدرح والنحن وقال ابن عبان فرفع الصوت دينة الحج رفع الصوت دينة الحج فلن يطلع معنات عمر ولا حاجة؟ والنبي يا جماعه مكتوبين هو انت لو بتشجع الاهلي ولا تقول جول ما كانت السبخه تجيب اخر الدنيا الناحيه الثانيه اين يذهب وقاره اين تكون حشمتك بس احنا مكتوبين ما انتش مكتوب وانت بتسقف للي بيغنوا ما انتش مكتوب وانت تقول جول وانت منظر زي عيال عندك 20 سنه مكتوب لك التدريب الافكار الدعويه المحظوره عن النبي صلى الله عليه وسلم عباده الرب العالمين عندها ورق في غير محله وحشمة في غير موضعه قال ابن عدي راح بصوت جنانه الحثي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزلغون الظروحاء حتى تبحث خلوقه من التلبيه رجل الله تعالى عنهم أرضا في إثنان جبعة وعن ثاني من قال كان ابن عمر يرطع صوته بالتلبيه فلا يأتي الظروحاء حتى يضمحل صوته نعم مثلا ولا يجهد نفسه في رفع الصوت ديازة على الصوت لأن لا ينقطع صوته فتنقطع تلبيه وجاهز الصحيحين عن ابن عمره إن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك الله ما لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والنظر لا شريك لبيك رهب خير من عائشة رضي الله تعالى عنها ومسلم العزاء من رضي الله تعالى عنه والتلبية معفوض من قولهم لبا بالمكان إلى الذي فكأن مقارب انا مخيم على طعب وأدري غير خارج من ذلك ولشاري من العزاء أنا مقيم على طعابك وأمريك غير عن ذلك ولا شارد, ولا شارد عليك هذا هو ما أشبهه وكرره وكرره لأثنه أراد الإقامة بعد إقامة كما قالوا حناني أي رحمة بعد رحمة ها؟ أو رحمة مع رحمة ويقال يقول لبيك إن الحمدة لبيك الله هم لبيك إن الحمدة بالكسر كسر ألف نص علي أحمد قال فعلت ما معنى من قال بكثر الالهي فقد علم من قال بكثر الالهي فقد علم ومن قال بفتحها فقد خطا يعني أن من فضل كثر الالهي جعل الحمد على كل حال ومن فتحت معناه لبيك لان الحمد لك اين بيك الهذى وكثر او تعاظ وارض الصمت وهذا نص الامامي احمد رحمه الله هل اقول لك بيت اللهم لبيك أن لبيك ان الحمد ولا ان الحمد الاثنين جيدين منهم مفضل لكن مفضل كمبري اوسع واوسع مساله ويلتحب الاختار منها أي الخليقه على كل حال لما هو لما را قبل ماذا تعريف عن الناجح عند الله ابن عامر في الربيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يضحي لله ويصمعره يضحي لله ويصمعره حتى تري الشمس ما من مسلم يضحى لله ويلذي حتى تريب الشمس إلا غابت ذنوبه فعاد كيوم ولدتهم هذا في إثناء الهضع في ولكن المعنى سابق من حديث أكبر ويستحب رفع الصوت بهذا لما سبق ولا يستحب ذلك للنساء لأنهم عورة فالإخفاء في حقهن أكثر لهم فالإخفاء أو الإخفاء في حقهن أكثر لهم مسألة وهي آكت إذا على نشداً إذا على نشداً يعني التلبية آكت كل ما يفعل مكان وهي آكت إذا على نشدا أو هبى طوادياً أو سمع ملمبياً أو فعل محظوراً ناتياً أو لقى راكلاً وفي أباب الصلاة وبالأسحال لما رأى جابين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبي في حجته إذا لقي راكدا أو على أكمثا أو هبى طوابيا وفي أكبار المكتوبة ومن آخر الليل قال المحجر في تقصيص الحبيب, الحبيب ذكره صاحب المهدد وبيض له ثروي والمنذري وراه مع شاكر في تاريخه المهدد في تاريخه في تقريبه في تاريخه في تاريخه المهدد بإثناده إلى تابت وفي إثناده من لا يعرف وقد أخرج البقاري نحوه أو نحو هذا المعنى عن النبي فاصلها من حديث المعكس لكنه قال اما موسى كأني انظر اليه انحضر في الوادي ولذيه قالت محضرة الفترة في الحديث ان التلبية في البطول الاولية من سنة المرسلين وبها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند الصعود يعني انت حضر هذا الهبوط من ايه في وقت ايه تلبية موسى عليه الثلام في مرأة نبيك المنام قال أبنى موسى فإني رأيتهم من, من الوادي هابطا لك مش فاعدا وقال إبراهيم النحي أحدهم في السابعين كانوا يستحبون أصحاب محمد والسابعين الكبر كانوا يستحبون السلبية زمر الصلاة المكتوبة وإذا هابط هابط واديا وإذا على نشزا وإذا لقي راكبا وإذا استوت به راكب تمام كده كنا سهينا بباب الإيه الاحرار محنا نتناول جلوات من شعر ما بعد محضورات الاحرار نقرأ المنك شعر ابانوت وهي تسعة الاول والثاني حلق الشعر وطلب الضفر وفي ثلاثة من دلها جمع نعم بجل دل واحد لما دونه موجود فعال نعم وهو ربع الصعر وان في عين من شعر ففلع. او نظر رفعوا وترفعوا عليه او انكسروا بكره ففقوا فلا شيء عليهم نعم الثالث دبسل نقين ان لا يجد اذارا البس ثراوي او يجد معلمه البس قتين ولا يذم عليه الرادى رفيع الراس وتنقولان لهم الخالص أفضل في بلده مكيان الثالث قتل الصيد وهو ما كان وحشيا مباحا وأما الأهلي فلا يحرم وأما صيد البحر فإنه مباحا الثالث عقد النشاح حرام ولا تجد فيه, فيه. الثالث المباشرة لشهوة لما دول الفرج فإن أنذى بها فعليه بلده وإلا ففيها شاج وحجه صحيح الثاسع الوقع في الشر فإن كان حبل التحرم الأول فسل الحج ووجب المضير فيه فاجده والحج الصالح ويجب على المجال البدن وإن كان بعد التحرم الأول ففيه شاج أول قال بدن بدن نعم ويجب على المزارع جدنا وإن كان بعد التحلم الأول ففيه جاد ويحهم للتدعيم ويحديم للتدعيم ليطوف رسلنا وإن وطئ في العمر في العمر السبه ولا يكفل دوسط الرئيس والمرأة متغرد إلا أن إحرامها في وجهها ولها دوس المقيمة الحمد لله ربما أمين باب محضورات إحرام المحضورات دعنا محضور هو ما منعه الشرع للتلافة بالنسوك إحرام قالوا يا تقعة حلق الرأس وقلم الضفر تفي ثلاثة منها دم وفي كل واحد مما دونها مد طعام غرب الصعب قال أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أهل شعره إلا من عذر اجمع اهل العلم على أن المحرم ممنوع من اهل شعره إلا من عذر الشعر كله شعر كل راس وشعر بدن باطل واقصد به قول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهجمح لها وقال البخاري ومسلم في حديث كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك تؤذيك هوام رؤسك وخلفهم الالهي رب الله تعالى عنهم وقد اجهده طول شعره وتناثر القمل على وجهه بفقر وزي الله فقال له النبي تلديك هوام رأسك قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله احلق رأتك وصل ثلاثة أيام أو حقا شتة متاكين أو انسك بشأن وهذا يدل على أن الحلقة قبل ذلك محرم وشعر الرأس والجفد في ذلك سوال وأجمعه على أن المحرم ممنوع من تقليم أفضاله إلا من عدمه لأن قفع الأغفار إذالة جزء يترفه به فحرم كإذالة الشعر ولأن إذالة الضفر أو قفع الأغفار إذالة جزء, جزء يترفه به فحرم كإذالة الشعر إلا أن ينكثر الضفر فله إذالته من غير فيديا قال ابن المنزد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العين على أن للمحرم أن يذيل ضفره بنفسه إذا انكسر لأنه يؤذيه ويؤلمه أشبه الشعر يطلعه في عينه والصاري يصول عليه يعني شعر الحاجة طويلة جلد النظر كلمة كل مجل يبص جلد ينزعها ولا حرج عليه في ذلك ربش طويل اصطلع في عينه فبدأ يؤذيه ينزعه ولا حرج عليه كالصاري يصول عليه فلو أن يصعه بما سطعه والقدرة التي يجب بها والقدر القدر الذي يذب به الدم أن يحلق ثلاث شعرات فصاعدا اسمه شعر قال القوم هذا المذهب لأنه شعر آدمي يقع عليه اسم الجمع المطلق فجاد أن يتعلق به الدم كالربع وعنه أن القدر الذي يذب به الدم أربع شعرات وهو السيار الخرقي لأنها كثير تواجه بها الدم كالربع فصاعدا يعني بقوله على من قال أنه هو إذانة ربع فصاعداً أقل من ذلك لا بأنه يتقبل دائما بالربع الحنفية فليقوم بالقلول الكثير بأن الرمع ثمدونه أقل فرق فوقه أكثر يقول فصل الفدية واجبة بحلق الشعر أو الفدية الواجبة بحلق الشعر هي المذكورة في حديث كعب كعب بن وقد سبق وهي على التخير لأنه ذكرها بلغة أول لقية على التخير فطل وفي كل واحدة فما دونها واحدة ايه؟ شعر واحدة وفي كل واحدة فمادونها يعني بعض شعره قطعها نصفين وفي كل واحدة فما, فما مد من طعام يكون ضمانا لها يعني ما دون الثلاث لأن ما ضمنت جملته ضمنت أبعاظه كالطيف وعنه في كل شعرة قطعة من طعام روى ذلك هو عن عطاء وعنه في الشعرة درهاً وفي الشعرتين ذرهمان والأول أولى لما سبق والأذفار في الشعرة ومقيصة عليها بعض المتقدمين أو من نحو مدهر يهم الظاهر قال أن نفت هذا لا شيء فيه وإنما يأثى مؤسسة الله ونشيء فيه لأنه لم يأتي فيه شيء مقدر من قبل الشرع ولعل عدم التقدير أولى وإن كان المذكور هاهنا أبرأ مسألة وإن خرج في عينه شعر فقلع أو شعر شعره فرط عينيه او ان كثر ظفر تقصه فلا شيء عليه لما سببه الثالث لبس المخير إلا أن يجد إدارا فيلبس سراويل أو لا يجد عليه فيلبس غفين ولا فدية عليه قال ابن المردس أزمع أهل العلم على أن المحرمان ممنوع من لبس القبيل والسراويل والخفاف والبراني البراني جمعون برنس وكل هو كل توقراته منهم الضمت اللي ينسبيه ولا الضعبول بتاع الكلبك على الدماغ ده الواب يأنا شبوك في الثوب نفسه كل ثوب رأسه منه سمى بورنوس يقول أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القميص قميص اللي هو القفصاني على الجاربية والثراويل هي البناطيل طويلة كانت القصيرة الشرطات عملات الداخلية خارجية طويلة قصيرة ممنوع منه هذا ممنوع منهم والثراويل والخفاء والبرانس والأخطي هذا ما روى ابن عمر أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبث المحرم من السياد فقال لا تلبث القميصة ولا العمائلة ولا التراويلات ولا البراني ولا الكفاف إلا أحد لا يجد علي فليلبث الخفزين وليقطعهما من أسفل الكعبين ولا تلبثوا من السياد شيئاً ما الزعفران ولا الورط وجعلوا من الطيئة وراب عباس قال ثانية رسول الله يخطل بعرفات يخطل بعرفات من لم يجد النهلين فليلبث الخفين ومن لم يجد إدارة فليلبث سراويل وهو ظالم في إفقاط الفيديا لأنه لم يذكرها عادي سبيل إيه من الحديث ابن عباس والحديث الأول وهو حديث مين ابن عمر بقلت من لم يجد النهلين فليلبث الخطفين وليقفعهما أدنى من الكعبين وفي حديث ابن عباك في عرفة قال ومن لم يجد النعلي فليلبث القفين ولم يذكر قطعا ولم يذكر قطعا فاستدل الحنبلة على أن القطع منسوخ ولا يلزم المكلف إن لم يجد النعلم أن يلبث قفة من الطع لا من أجدش النعلم بتكفه ولا يلزمك قطعه والمثال فيها بحث يطول يعني ذكرها ابن قدامة المبني رحمه الله تعالى الرابع أو مسألة الرابع طرصية الرأس والأذنان من ضدنه والأذنان منه مش من الرجل الأذنان من الرأس يعني ولكن هذا يتعلق بمن بالرجل يعني لا نعلم في هذا خلافا بين أهل الإن قال ابن المنجد أجمع أهل الإن على أن المحرمة الرجل يعني من تخمير رأسها أي تغطيقه والأصل فيه نهي النبي عن لف العمائم وقوله في المحرم الذي وقفته راحلته لا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا رجل الضغاري يقول علن منع تغطية رأسيه لبقائه على إحرامه فعلم أن المحرم ممنوع من ذلك وكانت بعمر إذا أحرم يقول إحرام الرجل في رأسيه وإحرام المرأة في وزينه وأنه عليه السلام لها أن يشد المحرم رأسه بالسير هذا خبره إيه؟ إيه بيها فيه؟ فيه اللي خطت سير بيها بيها بيها بيها بيها بيها كده الا ان هذا يعني يحتاج نظر في اثباته وفائده او فائده قوله والاذنان من الرأس اي انه يحرم تطابقتهما وقد قال صلى الله عليه وسلم الا اذنان من الراس الا انه ناجع هذا التمثيل انه لو انه هو ممنوع من إذالة الشعر الذي على الذي على الاذن اجماعا لو ان في اذن في اذن شعر ها هل يكون ان ممنوع من ازالته كالرعف هو ذا شيء ينازع بالمسألة دا. تمام فده ينازع فيه من من الرعف وخصوصا في أحكام الحد ونحر مسألة الخامس أصطير في بدنه أصطير في بدنه وثيابه تلمين بالراجل برضه في الثياب البدنه وثيابه للرجل والله أصطير محرم تمام أزمع اهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطير وقد قال رسول الله فسلم في المحرم الذي وقصته ناقته لا تحنطوه يعني لا تطيبوه وفي مثل لا تمسوه صيبة أو تطيب فلما منع الميت الصيبة لإحرامه أو لما منع الميت الصيبة لإحرامه كان الحي أولى بذلك وعليه أي على حي الفيديا لذلك أي لكونه محذورا وما نطيب كل ما يعز للشم كالمسك والكافون والعنبر والغالية والزعفران وما أشبه ذلك مما تطيب رائحته لا وإحنا نقول ده محذور أنه هو ينشئه بعد الإحرام أما أن يستطيعوا من قبل الإحرام ففي قول عامة أهل الإن الأحرادة في ذلك لما ثبتت به السنة أن عائشة طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرامي ثم رأت وبيصر إيه الطيب بيك مصرخ رأته صلى الله عليه وسلم مسألة الثالث من المحذورات على الرجل والمرأة قتل الصيد وهم كان وحشية مباح يبقى قتل الصيد البرزي المتوحش المأكول تمام؟ أما غير المأكول فلا يكتل في هذا أما غير المتوحش يعني كان هو لما تشتري بقره تاكلها او يذبحوها او تشتري دجاجه وتذبحوها هذا صيدا تمام مستثنى فلو اكلتم سمك مثلا او يصطادوا من البحر لا حاجه كده يبقى هنا طيب الحيوان البري المتوحش المأكول او الحيوان البري المأكول فقط محاضر ايه اي محاضره الحاج عمر لا خلاف بين اهل العلم في تحريم قتل الصيد والصياد على المحرم ما ينفع يمسك للصيد حتى راح يرمي ها ولا ان هو يصطاد ياكلها ولا انه يصاد له تمام على الراضي كده وقد قال سبحانه وتعالى لا تقتلو الصيد وانتم حرم وقال تعالى وحذ وحدث عليكم صيد البدن ما دمتم حرمه وامم الاهلي فلا يحرم لانه لا يقتن يعني واحد صادق هيشتري ايه بقره نعم جاءت يور الاكل ويذبحها هذا ليس صيدا يقول لانه ليس صيد وانما حرم الصيد والحرام اا آه... آه... والحرام ليس بصيد ايضا لانه محرم والحرام الحيوان المحرم يعني زي الكلب والتندير واللي جوارح الاضافه اللي الحيوانات وكده يقول والحرام ليس ليس بصيد إلا أنه محرم أما صيد البحر فإنه مباح قال سبحانه أحل لكم صيد البحر وطعمه متاعا لكم وليس سيارة مسألة أستابع عقد النكاح يبقى من جملة المحرمات قبل السيد هذا إجماع وأيضا الدلالة عليه وأستاذ غيظه وأكل لحمه إذا صيد له كل ده برضو من إيه؟ لأن المحرمات جهفت المحرم على الراجح بين كلام من كلام أهل العلم يبقى للصيد ولا يصد له ولا يصد عليه ولا ينفره كل ولا يصد بيضه كان طائرا مسألة التابع عقد النكاح حرام لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يقطب متفق عليه من دواز عثمان أن أنه نهى وأنه يقطب معزرة معزرة متفق عليه من الوادي عثماني نهي مش خبر والنهي لفترض التحرير وإن زود او تزود فلا فيديت عليه لأنه عقد فشد لعز به الإحرام فلا تجد به الفيديته كالشرائي الصيد يبقى لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطط أه؟ عامة هذا العلم أن النجاح لمعنى الجماع محرم مرسد للإيه للحج وللنصف بالعمرة تمام الا انه مختلف في العقد كبكتاب الكتاب او الضبطه او الشهاده على العقد او الولايه فيه تمام او او فيه كل هذا محظور على ايه على المحرم بقول عامه ابن ثلاثه الفنطيه فبيقولوا لا هو ده كله مقصود به الايه الوضع ده بيقولوا طبعا الوضع غلط قلت المسائل معنى الإجماع هذا خطا جدا لانه ايه طب لا ينكح المحرم يعني لا يوجاه لا ينكح يعني ايه هو ماله هو لا ينكح يعني ايه يعني هو يمنع غيره من انك يعني لو رجل محلم هيمنع جزبنته لجميعه عشان هو محرش في الحرب وجزبنته في مصر هذا اللي يقوله بي عقل تمام وعيضا هناك بلالة في الحديث اخرى تبين ان المراج العقل وليس الواط وقوله ولا يخطط لان الخطة مراجة للعقل مش مراجة للواطل مش راح تقوله ان عايز اخطط بنتك عشان جميعه لا عشان اعطلها لي واضح الام مسألة المباشرة لشهوتنا فيما دون الفرد فإن أندل بها أي بهذه المباشرة فعليه مدنة ناقض وإن لم ينزل فعليه شاه وحده صحيح لا نعلم أحدا قال بفتال حده ها إذا باشر فلم ينزل ولأنها مباشرة أو إن أندل بغير دنا ولأنها مباشرة فيما دون الفرد عرية عن الإنذان فلم يفصل بها الحد في اللمس والمباشرة لا توجب الانفتال فأشبه في اللمس وعليه الفيديا لأنه هاتك الإحرام بذلك الفعل كما لو تطيب أو لبثا والفيديا تشاه لأنها ملامسة لم يفصل بها الإنزال فأشبه لمس ما دون الفرد فأما إن أنزل فعليه مدنه لأنه دماع اخترم به الإنزال فأوجب مدنه كما لو كان في الفرد دون ولأن... وهل يبصد حده بذلك بالمباشرة والإنزال مباشرة دون الفرض والإنزال هل يبصد حده بذلك على روايتين احداهما لا يبصد نص عليه أحنا لأنه التمتاع لا يوجب بنوعه الحد فلا يبصد به الحد كما لو لم ينزل الرواية الثانية يبصد نص عليه لأنها عبادة يبصدها الوضع فأفسدها الإنزال عن مباشرة كالصائم اختارها أبو بكر والسرقين ومن نصر الأولى قال الأصل عدم الإساد والجماع إنما هو الوضع في الفرد ولا يصح إلحاق غيره به فإنه أعظم ولذلك لا يختلف الحال فيه بين الإنزال أو عدم كالجماع ويجب بنوعه الحد أنزل أو لم ينزل ويتعلق به إثنى عثر حكما اللي هو إيه؟ الإيلاج من يعرف يجب العشر الاثناشر حكم دول في ذلك واجب بك عشان حلق وقربه تنتهي والوقت بتاعنا فرصنا عاش فيه اعطل من دخيفة يقول فكيف يلحق بهما دونه مع اشترافه مع أن شرط القياسي التتاوي ولا يصح فياته على الصيام فإن الصيام يخالب الحج في المفسدات كذلك يسد بالإنزال بتكرار النظر على قول والمذي إذا لمس على قول ويغذيه الاكل والشرب والهواء والحد لا يغذيه الا الوقت فكيف يصح الهاقه به ولا نعم ولا حجه فيه من نص ولا اجماع فلا يثبت فيه حكم الاتهام يبقى الاول اولى الاولى بعدم الايه بعدم اثبات الحد مع وجود البدنه هي نفسها دي هذا القول صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين